كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ اتَّوَاضَرُوا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ قَاهِرُونَ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ فَمَا انْتَظِرُونَ وَذَكِّر فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وما خلقت الجن والإنت إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعرون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب نصور في رص منشور والبيت المعمور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتثير الجبال سيرا فويل يومئذ